بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس قورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا المحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ عُقِدَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ وَلَا أُقْصِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَانِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبَحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنور ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إنه إلا ذكر للعالمين